ماذا ليكن الرب جل جلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ا ل م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من وإِن كَانُوا بِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ صرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وتم الله على قلوبهم وعلى تمعهم وعلى أبصارهم غشاوت وله عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يحبعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضا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 يدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا قالوا آمننا وإلى خلو إلى شياقينهم قالوا إنماكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في صغيانهم يعمرون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما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 111. أو مِنَ من السماء فيه ظلمات ورعب وبرق 112. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين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 القدير <تصفيق> يا أيها الناس عبود ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون <تصفيق> الذي جعل لكم الأرض براس و السماء بناء وأن نزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السماوات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدي فأتو بسورة من مثله فأتو بسورة من مثله ودعوش هداكم من دون الله إن كنتم صادقين. اِلَّا إِنْ تَتَّقُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَتُكُنَّارَ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما أزقوا منها من سمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها قالدون عجل كان عجل في اللغادي هنا كمية عشرة ودنية هنا سابتنا تفصيح القرآن كريمك فاللقاك ومعاشرك السمية اللغا تنا عيضا عيضا كاللغات مكبل لأبنا يا كنونية من سورة البقرة عيضا سمية اللغا تنادنا وكريبي آي من السورة النفسية كذلك سورة البقرة كبير سورة البقرة هذه القرآن كبقال لي ارتبال لي احمر سورة دلين. رايكم من اعوذ بعصوره البقره قسيا انه من دون الله موسى اي قل له لا تري اهرون و الله يا امروا فتنكبح بقره اريكا صدق سوره البقره هذا فطورنا كنا خد اي او الرسول الله دي تدحي يلا ما تنسنون الله عليه سلاة وثلاة تدحي يتبنك مكالمكرم وكل نور تبنك مدين المنور وكل نور وكا تبنك افانية دامب او كل نور مدين المنور اي ما تنسو ردو تدحي يلا ما تنسنون esmäkämmukarla makunhoraa, me hisoja vo puranja kannida, me kivai nuku me kolka sura min sin kulgures, vaahoi ja puran لم أبق لي شيئاً أي رب هي كم عندك سورة البقرة وين بيلاله على ما هو فيها ألف أمر وألف نهي وألف حكم كل أمر وسلاح ذو مظفر أيه كل نهي وسلاح ذو مظفر أيه كل حكم أي في سورة البقرة كسران عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سورة البقرة برسلة رواحة اللي بتاي طبان ثانو عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهي رواحة عن سورة البقرة كل حجي وأنباران ايه طبان ثانو مارك وحان اخوانك كاعو الثانو لها مغرم مغردها ايه المعدان الولان يوم كريدونا انت ان ترسيق اللي شقو ايمن ان مغردها اللي صاحب ديو حاجر وحانو كلم قانو يفر الى باطن ثانو وإن شاء الله ولا يجي دون هرشا كل خاطر دايه لواته كتا حين وكلام ما بنى مغرض يجر دون هل سو اجليو شي قران كلفدان وما انا لا يقعدو ديك <تصفيق> ملي خطاس عبد الله بن عمر يري سوره البقره واه كمشاي القلم الفلامين ايي كلمه تاج حروفها مقطعه او ثقاليه لماتن كسورده قران ككلمه لو بن لو داي اربع حروف حرفه شبه النون يا صاد يا قاف وكله قرن والله والله حرف حامين اها قاف حرف, يصاد وكلي. حرف, حميم يتين وكلي. حرف ميم وكلي. أرف الأمين ساب شمب عبودة بيساب كاف هي أعيساب حمين عن قر صروف تسمو قطعه لغولة فرفركيس سقال إيلا ما تنصر الله تفسير كاذو كفا سرينا وعوي الله أعلم الدمرات إلهي كان وصول جيدا لماذا؟ أولا واحد تفسيرها أو صابرة أو صوبناها كسونا ذي معينو أو اسكو سيقال إيساق عربيانك وقرآنك الى وحوه إلى وانزلنا اليك الذكرى لتبين هذه الناس ما نسل اليك هذه الرسول كان قرآن كتجيني شوى عن لقوت الجيزات كأدوى عديك اذا ما حينه بيان من الرسول عليه الصلاة والسلام انه قعد اليك الف لانه محاصة الله و الله كافي عيسى دعان الله و الله ما حينه بيان صابت من الرسول لما لغة العربية وعندها النبي محمد تعالى قلان كان اللي تردت جنين جرتي واح أرف الله مملك يقيم المجري إذا الرغاء حان الله ما قلان كارو تفسيرنا ذينا الله إنو كلكم متشابهي من أحياء إن قاندينا إنكا إن ما قائزم قادنا وفي نفس الوقت فإذا كو جرتا وعلماتا لبفا إذا هو مدوعة والي تنبيث لبرارجين أي المسركين قرآنك إنه مغلان أي نبيك إنك إستان قولك قرآنك وقلوب صدى دفئت دينتان أيين قولك يسوفنا وصوصوه أركان وحلسكوا ورقلين جلس كيوا صوصوه أركان قولك إن القرآن وقو أخرين أنك أنا صعب أرآن قادم سورة الفصيلة الله ما نكتجدون وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم اللهكم تغلموا، كل كيسو بناء الله لكم، لا وقيعة أديس آباد لس إذا كل كيساسا ميأني أي حروف كل ك كل جديد له لذة وخصو الله لك جليلا، مع أن عليه لا يجينه وعل واجي جليل، إن حمين عن زقاف لوجي، إن أنتي أديس آباد جوديا جاهز حمين عن زقاف ما، وأعلم مغلي ما أركي فروضهم قطعة هذا عيد ليابن والانتباه في أن السجدة سليم والقرآن الحكيم يسิน والقرآن الحكيم غاف والقرآن المجيد صاد والقرآن النزيه الافلام من ذلك الكتاب إذا الناس تنبه مسحروا للسود ونايا خزيرة فما عظم هذا السعيد السعيدون سعيد اللوالن وعوض تعجب القرآن كيقيس ويا دليل لو نسالكم لا نذل هذا انا كواعداكم قرانكم قله وسمائن كرنا حلوه الى قرانك حروف ثانيه دي 28 حرف هي الحروف العربيه اي تاسمين يالي بلنين كمين وقرانك ككومن على عدنا فاتوا بصورة من مثله مرنا قرآن قوضا قل الله إن والجن الإنس والجن ألا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا مركز الضمان فاتوا بعشر صور بصورة مثله انت لو هيا روايا بمثله ولا بعشر صور ولا بصورة سبحى يا الله إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانعر إن شانعك وورفتك انت واصل عواي تحديه واقعه، بقرأ القرآن كسودة يكون يا فرب قرية ثمان سنين لجورا إلى الآن وأدوى ولا مع لا يعيب، بقرأ كي لا ولا لا يعيب، يسعي وأتى بث ولا لا مما يدل على انه كلام الله عز وجل. صورة البقرة مدنية، مدينة كسودة جي، آياتها صورة البقرة آية ذهيرة، مئة وستة وسبعون ألف لحم متاعش كي أبطي، سورة البقرة بلاله ده واتنا هذه السورة سوره وها با سوره ده بالله يا بسم الله الله عكر لغوا هذا معي سكين لعبدان سكينه يا بارك اي شيء بارك اي شيء ايامكم بلاله سوره ده الله الرحمن من وهم الرحيم جود اوهم كلهم هذا جارته اسكاله الرحمن متقاره هندو والايها وانترهم اي شيء من مؤمن الجن والسي والملائكة وهم حريص على الاخره وصدق الله إذ يقول وكان بالمؤمنين حيما قلت كريمة الرحيم مؤمنين تأسكالة إله أعلى بدا أن حارث للمجزي ألا أيها أسكين سقيم مقبلة أسكدي أينك بالله بيسورة ألف لامين الله أعلم بذورة إله له يبان ذلك كراس كالله تلمع ما إشاء الله يقول إسا قرانك يسوى القرآن كيف يقول لهم البعض وحذارك اللي لها مرتبة هي ايه المنزلة ديسة يقيني جيساك دي الرئي ذلك كاسقيني الكتاب او كتاب اسوك الماليوه كتاب كاسقه مايستيان ايه قرآن كاسقه ايه شرفه لنولان تعي لان لين كتاب كاس. لا ريب شكي فيه قنيه انه من رب العالمين لا ريب فيه من رب العالمين إلى حق إنه وكرم او سن عين للملك وللبشر وللجن وللانث او سن عين لا شككم شغل تنزيل من عتي من عليم شكيا كلوع لو سيغاي او ما اخبار وحكو رميا ومليي هره وحكو رميا خلون نغاري كل كوا لو قراكه سيغاي اي اخبارنا شككم شغل فصدق الله يقول وتنمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا في الأخبار وعدلا في العقاب وهي رد اوعكمي ادهل ذنبا كدن وهي ربي ورامي كن باكولا دن وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا كل لا ريب فيه قال في الامين الله علم بمراده اله وجوده كل هي كذا ذلك كتاب قيم مجبل الكتاب كتاب كان شرف ترى قرانك لا ريب شك فيه غديكم مشغول إن ذات كي كي كتاب كيمركي لقاشي عاجي ذات كتاب كان كفائي رئيسي إيره مني رئيسي اي عاي إير فامي قيم جواري أرك حالاتها خديوهو يريهود كتاب كان هو حنون منه بلالا بعدني ما اللوغ حنونه وهو حنونه يعي للمتقين ذاتك كفري إياه شرك إياه معصية إذ كي لا ليج الإيمان والطاعة والتقوى والصلاح ذاتك أستى لا كفر يا غاليمي يا معاصي السكير الالهيه محرمه هي المخروه السكير الالهيه ايمان يباغ ذات حلاش يكوك علي ذلك سو كتاب كانون وياي اما انت كره هنو وياي لكن ما هي فايدتك خيانتك قطعه فود هنو ويا كتاب غال للمساركين تكع لك بقى اي حلول تك كم مساركين الله يا ربنا تتكات مساقين وقوشاكتين قرآن كواهنوني وعادة صدياء عدارة الله عز وجل جل وخيره بالله من الله ما قا أسهل اي اليه إيه ماشا سيد جاقان منطقة سيد كنو ليهين لما شاقين سلمانا لغائقين الله شاقين مساقين وحاق ليله مركب كوبان الذين تتك يؤمنون رومينية بالغيب وحكا قرصون إله هوين واحد قوم الجهدا الشعودان فعن صورا مطابطا فعن صورا ما رأي ناركين آخرين يحد أبقي الجنة للشيك هايو ما رأي ومع ذلك وارفو مهيان الله يسكو عماني وهو عمان تكوفات الذين يؤمنون في الغيب وحكا صور جدا تدكى الماديين تنال المركض وعشاكتو اما ايتوص اما كله لك وهو حان انتابني عنو الجهد شكرا قديم ويفكرا لنشوحيكا وهو وحتى ابن الله وتيمانع بن إسرائيل الله الموسى يقول لهذا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله الجهر إذن فكرة قديمةه وحام معنا ذكى إله رميه يابون أركي سبحانه عليه السلام أصحابه من أعجب الخلق إيمانه إله إذن رميسي يأذن لا إيمانه المرأة كتبية هذه المرأة تواحكيه خصولك وما اللهم لا يؤمنون وهم عند ربهم ملايك تإيمانك يدخلين ميا هدفين معرفين هاي إله إباق جوغان إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولهم يسجدون كمك ألا إباق جوغان كوات إيمانك ودخلين معها إبادك أبو إيمان وين أضو ما شك نحن الصحابة يا رسول الله أنك أكبر مين أكبر عنه وأنك إيمان وين وين وما لكم لا تؤمنون ان كان غريب ما انجي ما بيدكم داجي ما اكو الرسل خصوصا ابيهم هاوي فالله لا يؤمن وهو ينزل عليهم او اله فتاي من الله الله ذكر من ايت ايات كلكم امنوا الرسل غريب ما انتم اصحابته وما لكم لا تؤمنون ونوعنا بين اموركم أنا بيدكم داجي واحنا شيغان لكره واحد هداو الملائكه اللي نجديد او رسل تدخل إيمانك ولياب ليه من نقال هذا النوش يقول وهو يدخل إيمانك ولياب ليه تدخل ملايك تألانك جوغي أوصيد النبي ياسو وحيكو شهدكي أوصيد أفعبت عن رسول الله وانتو كاري واركي اتاو واركتك ياسو خبنا آمنا بما أنزلت وطبعنا الرسول فكتبنا مع شعبه إن شاء الله نرجو أن نكون من هؤلاء الذين تدخل يؤمنون فيما يبلغي Waqaqa so nu jevine xnaaya Kilmaanta odalladuo yoge muna Sara sa tasiiye oyo salna salamade waa tasiiye qararkanii ha faota ha hawa jibaati wasunaani ha waxay aatiha ay yoda maiira muziraati hammaxruatia ay keiraari patiye Wa nemmmaa يوفقون ودونك عليكم بخير علم هذا إلى عين أغلب هذا إلى مال هذا إلى عين حرق هذا إلى عين ودونك إلى رأيك يا عين عليكم بخير في المانطية والسلطات واللذين أخيرا يومين رميين عيا من ما شيء منزيل لتجيه إليك هذا رسولك وقرآنك تلك رميين عن مساكين ومنا ورميين عيا منزيل لتجيه من قبل كورت من الثورات والإنجيل والزبور الفرقان و إبراهيم شيخ ابراهيم و موسى و الدين يا الله كثمن ثم لا يرميان فبالاخره ما عند عند قيامهم هم يجدون واسكتن سيكو مجيد كل ما و دي ادله شيخ الى وجه يروتد للمتقين يدي الله الطبيخين قولائك الموصوفون بما على صوجي لو تلماماي على هدن حنون كركس كوسغان لربهم خدي بالحكي سيومشوا Ira marku xanuun ku qiro aduunka inta ku nool waad baadiy aad ay ku jiraan waxa ka sababan xutumir rabbihin khabigo alhaji shaykahnuna haday man khanuuna wa in labadanu ويقول سبحانت في سورة عالي عمران أيهو تكدون يا بينا فمن سعى عن النار ووضخي لجنة فقط فاس كل قتل ما انت مؤمنين الذين مؤمنين تواكوا يؤمنون رمين في الغيب وعكا ويقيمون توسين الصلاة سلاة توسين ومما وحي أن رزقناهم صيني ينفقون ودوني كالاكو بقناية والذين أخيارت أيامو تقين يؤمنون رمين لما قرآنك من سلالة تجيك إليك علی رسول محمد الوحدة ديال وما أنزل من قبل خارطة وبالآخرة ما نسقي آدم بزوم يلا يوجنوا سجن عاية كلايك أقوى على من ربهم اللعقي سيف سجينه ولايك هم إلى كليه أيا المفلحون فالناس في القرآن على ثلاثة أقسام لا كسد حق Kaybu wa mu'minu wa qul lana sayqina ayyul ladina kaaru kaybu dha'isun wa muqir kaudana u yahay muslim qur kujirdana kaalana wa iman donda kulka shanta ayado balahum mu'minin titosnay galadi galimadooda ay abaydna sabayado siliya amma munafiqin ta shadda ayyato ban ayado wa araka in sharul khalqihi quranka إن المنافقين في الدرك الأسفل من الله حاجة اللقوية ليسا ميان باتك المتحدة قلت كعربي أنك ألم الله وعكرة كل من العديشة واكوا إن الذين أرداشوا كفروا قديدي صواهم وحاسما عليهم خلقه وقصما أأنذرتهم أذب الله إنا دو دكتو أم لم تنذرهم إنا دنوده لفضع أكتوه وقصما ألا يؤمنوا حتى دو دكتو إنا حتى لماذا؟ السبب كواكنا وعاوية جهاز الاستخبار في نقم الجران وعقل مجرده وإل مجرده ختم الله إله ضبالي على قلوبهم الله يألقى وذكر كهذا يو إله فلا يدخلها خير إما انقلمها وعلى سمعهم لقعوديهم ضبالي فلا يصنعون الحق مغلم هايين وعلى أفسارهم عندها وذكر كهذا غشاوة إذن سأصدرات إذن إيمان لك لينوه وهم سألت القضاء والقدر لهما تلقلون عدين الله أبور عليكم قون كالله والله هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن إذن عدين الله أبور عليكم وعكبت الله شيئا ما كلايو ختم الله إلى عدبولي على قلوبهم إن الذين أبور كفروا قالوا بيسواه وعاصما عليهم كوركوركسما أأنذرتهم فصوب صوبانو حدادو ديكتو أم لم تنهرهم حدادا أدجين لفقارب الله يؤمنون وحلومين مهيين سببتنا ختم الله إله شري على قلوبهم إيجا الله يالكودا كوركيدا وأن الله شري وفلا يدخلها خير ولا إيمان وخير الجنمها وعلى سمعهم لقودا كوركودو شري فلا يسمعون الحق مبغلين وعلى أبصارهم إن يالكودا كوركودا فشاوة ضلولها فلا يبصرون الحق أساسا دايهن مآل خورا عياتين خورا قم وَلَهُمْ عَذَابٌ ولهم عذاب العذاب حدون كان ساني كويهن حق آخر عديلة قنا ولهم عيليهن عذاب العذاب عظيم ويني بدل عيليهن انت اسنوا قال لي منافقين في المسلمين خوصا اقال لك اعلى كسيد الرب واحد اللي من ومن الناس وحددك كمذا من قرأ كجية يقول أفك كدعا أمن هو الرميني بالله خط يقلق عافده وباليوم المالين الأخير تم بيس الرميني أفك كليهين وماهم بمؤمنين مؤمنين ما يقولون بأسواجهين ما ليس في قلوبهم والله كان وحيدك رأيين اللهم أبيوتك حقها أي ذكرت ليهين والذين أخيار أمنوا حقه رميسك أصولك يا أصحاب تيدك لعين. لكن وما يخذعون ما ذكرعين إلا أنفسهم نفسه دوعانا عنه وإيدك رأيين من لماذا؟ وحوايا لأن وبالا خداعهم لقرطان أيقلان يكون عليه قرقوضوا هانا فيفتضحون في الدنيا ورهم عذاب الحليم أليم, أليم ما يمتدون ذا إذا يجاكوا بابا وما يشعرون مسرجا إن يجاكوا بابا أيم كوا في قلوبهم يغيالات المامج قبر قلوبها قلبها أمراض القلوب خطرة هل سئلاليك الشرك والنفاق والكبر والعجب والرؤيا والصوم والخير من الخباير قبل تفسير النار كما kolka inta jiskiga ku tadaale shigna dafida otimaasha layneedi oo dar ka qayb qot khabeysanaydi qalbiga nalafadiisa gudada si dadka sunna karadirin ee qalbiga kaashan yenke waxa ku dhacay qi quluubiin dadii alkooda gudheeda waxa ku sugan marad umur hadaahumullaah ila muhu kordine maradan umur kale qala humayni alab alada alim alhabiya smaaki sabti ay kanu Yksinivuun on kuin päässä, että koville ihminen. Emme näe, että kuin jälkeen, kun me kaupguilla, milloin kaan on yksinivuut, kuten milloin kaan on ei kaan on noudan yksinivuutta Allaha ja Rasulaa ei vainiin, هو بين أن تلك يكون عجلانه لابد يقول المدنماء لابد بواكات الزنجين مذبذبين بين ذلك لا إله أولى ولا إله أولى هو أنك ما ترسنا هو أنك ما ترسنا هو أن ظاهرك يكون ترسدين المسلمين تقع الروسية بعض من كانت قال يكون ترسدين لابد هذا ما القوضة أهلك هذا هو الله دور المسلمين آخرها ديتك قال الله نارا صدق الله يبوح إن الله جامع المنافقين والكافرين في جنة مجنح، والناس الأقوياء كمل من قارئ كجرا يبون لها، أما النّرمين إلا إذا بجع نبوءة بدو، وباليوم المالي الآخر يذنب إلى ما هو من أن عين المومين اللي آخر مذنكو الرمي ما. تقاتلون أحد غايين الله ربنا جرب عابدك يا والذين أخيارك أما على الروم أيضا وما يخدعون من الغايان إلا أنفسهم نفس الله أن همذا غايين وذكر الله اسماء إلى وحمة يليسوا نبي وحمة يليسوا مومع وحمة يليسوا يدعونك نقول إبلا آخرنا كعدم مذنا وما يشعر لكن ما ترى ما في قلوبهم لا كو <تضحك> دو اكو سغن مارو ادورا كو فزادهم الله الى هون كرديو مارو الله كرديو ولهم الى ايليه عذاب أليم اليم بما في شبابتي اي كانوا نفضل تشتقونك وبنجا قيل الله قرماي له المسلمين او توسا <تضحك> هذه لوانيون ليرا برين <بكتنين> كارين <تضحك بكتنين> في دون كو ولكن هي الله رايت قرون انه هو خري اسمه اسمه وإذا قيلها دلو إلا الله منافقين تلا تفسدو هخربين فلا لدولك قبيسة هخربين قالوا وحيدين جيرل إنما هو أكلم معها نعلم أنك هم مصلحون كو الله هو ناجين أيها ألا هو يتنبهوا واعلموا فلعروه وقال إنهم منافقين تا هم إياك أيها المفسدون كوهو أخرب أيها ولكن أي لا أيها uwo Hailla ira aadoo kodo iima baegae gane anbe na wa Ian ki na iima tosan na sida imaan nu fa ha Wailerinkuwawan tofla on gagai oo dabaokara miliya na yamak waila fiira haii loira la muna fita kama si a mana naf a taburrasuwirilla ay uru na yaanoo kara karuuwa kama ففيه وحاوة يقبك عقل يكون يريعي فضيرنا وغفة دوفلالوز كما انا شفع قوة دوفلالوز انا لا تعتقا سيوحور ما ايان وكالا مانوهم اينا الها اكوبا اينا صحافة اي شفعتاي قال تعالى خبيوه هو على اي الال هو يتنبهوا براروها واعلموا اقاذا انهم منافقينها هم ايها كريه على شفعه دوفلاليها ولكن اياش الله يعلمون ينزل الجوفلالي اسم ما هو او سنفذا حروف و اذا قالها الديلويه اللهم المنافقين تمنوا الرمايه كما فعل عملنا تذوا وارمينا قالوا ايلي انو من فوا كما فعل امانه قوم يا جهلية آشفة دفلا ليه ولكن يا جلا يعلمون ما يقولون كل خمر كانوا من أنت لا كل ما لا يكون عند الله وجيها وأقوم يأتي بهاء بوجه وهؤلاء بوجه وجه كل خمر كانوا يقطعون من أنت كانوا المنافقين جاء قالوا ذكره تجعنا وإنما أقوم كان بالله جل وعلا كل خمر منا أقول عليه خسر كل اللي وركوب. وإذا أغلقوا حتى المنافقين تلك المن الذين أخيارت أمنوا حقا الرميسي قالوا المنافقين تواحيلي أمن أذن كان ذي الله مذلعه خبي الرسول يديني آخرية الملايك إيا كتبها الرميسي وإذا أخلق حتى إيكار نغلان إلى سياطينهم سياطين تنوح الله ولو تعالق إيا ويمؤمن لتاقا وآيانا قالوا إليه إنا أنك منافقين دا معكم أذيك كارا من لجلنا وهدايا معاك وأن أعملنا وراحيلا إنما وأكلماء نقنعنا وآناعي مستهزئون كوان وامرق سنيني وغرانوك تلاب سنيني أكو جيس جيسيني الله إله يستهزئوا وإماندونا أظلمنا بهمية ويمدهم وعلى أحد قدبك يقول لماذا يكد يلان قدهد يا عما هنا كبارك عزيسا وعلى أحدنا هذا المدان باري كذبا نبلى لبعا كل عوارك تنظر كلك سعر بك المامي سبحانه أولئك وحض منافقين ته الذين وحواه اشتراهون براه بعد النماء قتل بالهداة حانونك قتلي بيسا سوبانية لكل من إسلام لماذا يا ابن الله wara kizabi innaka al-luqan ay amati quranka amati wa ayyaka amati Kauniga, inta inta arkayna yali waya idan badinimo ayyaka ta bil huda hanunkina wa kataga e badinimo qaata amma ma yan guuleysan tijarathom kalaas Kana, mid kaanu munafiqin مرتدين كوى عن هنسا هو أي كفقه أولئك على هدى من ربهم كمدران كوى وما كانوا مرتدين منع هنسنوه وإذا لقوا هذين منافقين تلك المان الذين أخيارت أمنوا حقا هميتي قالوا منافقين توحيدين أمن أنك وإذا خلوا هذين منافقين تقار نغدا إلى سياطينهم وهو إليه قالوا لك لنغدا والمسلم سيرين هوايا قالوا عليه جلال إنه أنك منافقين تا معكم إذن كان قاله هنزيم إيا فكر إيا إذن كان مبنائي إنه ما هو أكرمها إنه أنه مستاذيون مسلم قواه قلتها ليني ثاني إذن جلال قلتها استيجاها إنسان يقول لها لك اللي في سورة طوبة اي انهو تجدونا قلات بالله وآياته ورسوله كنتم تستاذيهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم قل كالي استجاب بالله ورسوله والآيام تهلموا فما ربيح إنما نحن مستاذيون الله إله أي استاذيو أبا المرينا سلاً أيهلاً أهل أيهلاً بجمعيك ويمدهم حتى أنه وأكرنا جرباً لغشو بغضي معا في ضغيانه uwo Had guduki ya baraalkay ku jran gudiin iyago yammaunakuwa yaga adesana on daluga baykoraika munafirrindaas helladina whe waay ke sarawu baraala bainnimy bilguda. Hanunka tagitiisa ay baadadi nima kuga tayer gaasan sama rabead maa yan guulesan fijaratuunkanashigoolaas kuma kanun ma yaannoqon muatii kuwa hanunsan ma yaannogoom Ma loom labalmain koo yaabbla qo fillma na luguusa baay. دبلا كتوك لمدنا الروب ويقل لتلماما ايها الكذبة مدغال تعالى فبيوحوا يرى مصالوهم منافقين تتلمان تولى كمثالين الذى من اي لمدنه اشتوا قدشتى نارا دب فلما قرتى عباعد تبقي اي نوريسى ما حوله وحيقار كشاء ذهب الله الى اولاتك We know in the stink colour or a kaw, or get a gym nothing, look the guru, yellow layups, alarkain, masku kanina, or dopshitay, or marku wa kadir sarei, we halakahana kadukai, maku waya rubai, إذا وعياز إذا كان بين بين شيء عن أدوكي على قدره آخر النار على جيء فانيم كذبك شيئا لا بختي يكاو سومن واقوما دجله عن حجم غلي أفلا عن حقوه لي أميون واقوما إمله عن حضرك أفهومي لا لا يرجعون بعدين ماذا كمن لقنا جيرو ابنه لوالولا ألانا بأبرة كلمانزل بعد أوكس سيبن تضرب كدا إلى Sovka so mina sama, irka kasov mai, siiraukki uha kusogan, sulumatu mukdiyal, ka bedu heven do, mirnayai, heveni madi uha mukdi, kaoken lapsi isana uha mukdi, aruuta erki, aru kauna isana uha mukdi, intaso mukdiyal, lujulla ajilla, varraudu, kaoken unkaudu laiayai, illaa ulla laalu شي ادانين دغه تایو کچنایي میرا فوائق تا الیکو دخدو ایه بیرلوی کافشو نا یی کا دایینه گهریه اجتماعنا چی حدا المن طریقتی دونانته گله ویله وحید الله کوبا من علما كل النواصي في القرآن كبعد عليها، كل آيات القرآن كآية الله هي أنك تقول إذا قال <سؤال> لماذا هي كفرية جالجنا، ثم أكيد هو، كل ما في القرآن كقال <سؤال> الله عز وجل، أول ذي سنا عز، إذا جاء فتجمع سنين، يكاد البرق إلا أوقه دفا الله حتى يعيب ان صوتك تقاليه الدنيا وحكا الله إذا قرانك وعلا سعنا ما سوفيه اشتنكي قديه سعنا يوم وإذا أظلم حتى يعيب النفاق يا سيرك يا عذابك يا كيسنة أظلم حدومك عليهم ولو شاء الله هدوا اهبتهم لذي عابوا وهم اهبتهم لتجيلها بساملهم مقلقوا ذا رمتها وابسارهم ارقوا سيديوا حوصة إن الله إله على كل شيء وعلى عركة كل جيكوركي قديروا خدئوا ودود وعن قدريسة وعقه رئنان كالجريم لبلان مثالنا منافقين تصف الله جاي الوحد هاي مثالهم تلمانتوا ذا كالنسلين الذين من أهل تلمانيه استوقت فرصتين Näen, että valmamme korkeaa vaaraa nähtyä ymmärrys ei määräydy, tulkki jälkirissa tehdävällä, ilta huoltavaa päiviä sinun, mutta jopa siitä ei kohota, avarakaupun, uimme uutuista kuvista, nuudillen on alkumallein, suunn kuva كو on alkuhallein, suunn قوم اذا لا يرجو ان يبارالا قد نيمذا كنخون مايه او كصيف كاصحاب المدار خابدون وكشرب ماء ايلمه هي ساب قوس من السماء كرقي كل كم مقديرك وسيرك يا بارك جاليا كجيران ورعدا أنت كنوا يضعوا إيتا إلى كمنا سيكون أذان شعيران على إنهم هم صفا ولكن لا يعلمون هي وبرقه إلا سنو oo شجبي الله علينا وكرسيه بلنتر أي جيران مركي يجعلون وحيلا أصادعهم أنا مول أصادعهم فرعه ودفيد ودفي أذانهم بعه ودقوله ذي من صوائف برق مجعك عبسي حذر الموت جاريك الدكتونان والله إله وحيطنا لك الله بالكافرين تعالى الله علما وخدره وعلى وعي ثميني ولا أقياي وعنو كاذا المرنى يكادل باركو إلا إيوحوشك يخضف إنو دفا أبصارهم إلا يألقو الله كلما مركز الله وقف الله ميلا ما سوى سعون أيان سيه إلا إيفتين كيسا أي يكو قرانك قال يا دون كزي كينايو مديري الله سبحان ما مشكوا او ايكل كي عقيدن لاغام لي ايقا بي هي جزيه النفاق يا زرك مكاعتي في يجي بو تو كيناي يا محملي كار اريدا اظلم حجومه وذاك افتينك عليه قركوده كم بده وذاك احمولي وي لوو تولى كري ويد من قاموا اشتاغي يشكرنا يا ولو شاء الله حجي بدون جزابه بسمين ما قال كودي مولا تجلى يا وابصاري على رجالك الله من عبد على كل شيء وعلى أرك كل جزوري الرب ربي أولود يا أيها الناس الجدد ما كسرت هذه القيود ذاتك على هذا اليد مؤمنين في صلواتنا قال خالد في قلما دور عبد شايعين منافقين سين الله شايعين توديها لنا يمين سد هذه كلها بأم على تعالى حبي وحير يا أيها الناس كلمة الله يا ايها الذين امنوا مؤمنين تعدين لكذا من الذين كفرون تعدين لكذا يا ايها الناس لبرية برها وكذلك وانا مفاصرين تا اي عنهات اوليهين لبقى ايدو انتا القرآن كانت تجنز مسكاعدين الله بخصوص سبب hade ayat yatilni sallamna kuntu min hukm ka ayata aykin am mimma yashara a khusus suuf dhulm mas ma ana sawmak wa huwa yakalla ayuha allatheena lalihi am ayna allatheena amanu wa amanu so dagay jogta abu bakr radiyallahu anhu yantil ila midahi ila yawm alqiyamah إن الذين كفروا الدين لي هذا الذي جلب سوكر اي قالوا من سوف سوكر يكون ايمان دونا وايمان هي الابره بالامور من تقول انك كجرتان وفي قرار الامه قاعده مبدنا فيش يو ابي لهبيو فرعون يو ان ير ما كل اقراص عامه كل على الكفار تجر دنينها على اسات المؤمنين حداد ركسد آيات كهذا ليسا قال لي يا إقابك الله أغوطنا قري وطبي قال فأي مرهن قبخي مرهن وطابنه مؤمن بعض يقول سبلا قاعدة قبضة كلك واحد قدن من الله ورعب لي وصل إليه سبحانه يا أيها الناس نضو إليك وعبدو وحال عبدان ربكم خبقين عبدان كلمة ربي الخالق والمالك انت بالربي والذي لا أحد كئذ لك عابدا أحد كئذ لك عابدا أحد كئذ مامره وغيريا للصوط يا عافما أحد كلا عابدا الذي خلقكم خرقكم انت انتين هذا جوقتين أومي والذي دنه دقنا أومي من قبلكم إن كواه وآدم يعبو البشر فمن دونه انت كذقيتين نوح يا هون يا صالح يا سعيد يا الله إبراهيم موسى وإيسا داود سليمان يا أم نهري إله أبو ري الله هات عابده إذا أجد فهيره لعلكم تتقون نروع كدوثتين حد إذا ألا أعابده نروع كدوثتين حد إذا ألا يا عذاب لو ماذا أعلم قل أخاف إن أعفيت ربي عذاب يوم عظيم عذاب كان إسيارك إليها عذاب ربي تيدي فصوصة تيدي هناك اللي عادت هذي عذاب العدينا اللي قم جروا حضر ربي الرميسي الخياري واكا لعلكم تتقووا يا أيهانا تباو ذلك وعبدوا وعبدوا العبودان خبكم خبك إذن أمه إذن الذي ربك خلطكم انت إن عبدت يوقت أبوري والذين ضدنا أبوري من قبلكم إذن كوري وحضنوا عبودا يسين لعلكم وذنانتين إنا ستقووا النار كذا وفتا عدي الله كان يمرك ربك عبدالي ذي الله يهيذن أبورا يذينك يؤونك يورا واكي وحوهي الذي ربك يعليه لي لكم يذينك الأرض دولك فراشنك قولي ذيكيان والأرض فراشناها فمعنا المهيدو كل كانان يذينك قولي انت الدكت انت نبير كبقه انت نعمام كبقه انت نبانك كبقه في الأرض مستقروا وما ترعني لعين وصدق الله إذ يقول ألم نجعل الأرض كفاتا روك إذ كما في اللمية أحياء وأمواتا حداد نورشيين برئية برئية ججمة في السافر فينك بكتا حداد بمسينة والي يقدر ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها على قدرة الله الذي أعلها تعالى علي لكم لذينك ألم نروا لك فلاشن وسماء اركن بناء تدميل كيرا وسمدينه كركينا اي كوزماي جنتاي وايدو كوزنتاي كل واحد ديل ديال اخلاقنا كاملين دي السنه يا ولد ديال الله او عار عار لكن كما لوح كي ما ما راك ود خونا سو داودن امر كل كسمدينه تدمال قرب حد يدول كي Ama a za fiana go Erki hal aq oo ee hal aal oo ee bare jenna kolka daiya ma ga gobanta ki oo jedma burki oo gogara Kiira marku ma Täytyy sisällä viimea, siis aivan toista. Minä samaraani, minä ylbuso viihdei, minä mireilöso viihdei. Hiiskan teetin anta sin, rakum, edinka leidin anta sinä. Saksmerkilleidin jälei, ketä vihdeille ääntöfisämä قيل ائنا الله ينتعو وان الله الله قد مرته قد عزيز فما اله دوت ادينك يا فلا تنال هيلنا بالله اله انت دوت الله مبدا وانت مدينو تعلمون ان وحي اهل مديشين حق القائلين الذي الله تعالى يلى لكم ذيك أو الجنود اللي عندهم هو الذي خلق لكم ما في الأرض أيمن ده؟ الذي الله تعالى يعلي لكم الذين كا الأرض نورها في العشان قول الذين قول الذين كا يعلي والسماء وسيد اللهو نورانا سبب كله فيني يقول أداه يجاي تقول من نوران كرين ما هو الله فيك من أداه يجاي تقول من نوران كرين بيلجيرة أداه يجاي تقول من نوران و samaa الركينة من عند مولين كيارى وانظر الى هواه الجديد من السماء يقر ما امبيو فخرك اخلمر كي ويدي سوف اتاك او اجرب دو سنت امريكا بعدي قل كي واقرضني هي ذي بسبب انت اتحدى لغاتك ووحيها يوشها لغب تأوسا جري فلا تجعلها يلنا إلا هي معقودك عقا انت اتنلمدها ويالنا اتقبل لسنتي في معبته وتوكله وخوفه ورجائي اتكلمد يا شيء وانظم عدنك وتعلمونه انه لا ندله انهم اعلمين جري وفوقتين من أصمين يجوه تغيب في مركز صداخنا لغو عدعي اعصوبانيه اللوي يميد واحتى الخيل شاهد الله بكا قول لا إله إلا الله إله هوات محمد رسول الله النبي الواقرة وإن كنتم حتى أصدروا تهين في غيب شكي قده مما فيها بعد شكي سنتهين أن نزلنا تجيني على عبدنا حتى أنك محمد كوركيسا أن كنت شكي حتى الكاكبتين فأصدوا الله ماذا بصورتين فتعدك أقودا بأي بعشر صور والأقود حوايات بالمثله والأقود حوايات تصورة منكوتية من مثل اله كله نظ أ فأت بصورة من ممثل اله مععمللو من كل شيء ما أن تكشي وهيسجرين حدون خلالك ووح أو عبل الج تج كللك مععمل المد الكسممايقة ما فرك ووح من معلك في ما كللك ي إلى ك الصلو واحد عابدينوه يا ارسا من دون الله الله كسوك إن كنتم عداتي صادقينك ورشاقها غايا هان يا الله فإن لم تفعلوا حتى ديالي ويدان أو قلآن من الإيمان ويدان سوربه الله كبير محمد وقلانك شعيني ويدان من بدويا أو أمي أهل وندوكي قليل ونحدوح وشاقين حتى نا أخير يا الدنبك ورمايا فرتيسيا قلاشي زمدنا اللاماركي كلك فإن لم تفعلوا حجالياني وإنان ولم تفعلوا مضياني كرسان ولم تفعلوا ضيان هايسا أفيا سوانقرني أقول أنا اللي كان لأيهاي إساقين الله لو لا لأيهاي وصدق الله إذ يقول إننا نحن نزلنا ذكره وإن الله اللي حاصلو كلك ولم تفعلوا ماذا كدأ هنا كلك وحبا لتدوري إلكي اللي قوري كنابل على سميسي أطلعيه بي antiyo xalba la samaysay bir aan laga dabaashay quraanka ma lagu dhaamay naxadiiday walaanta faal u dhin ma ku dhig ker fiw ma xadaydan ku dhigi karno annahu ka ila samayn karin quraanna النار dhigin karin التي نار nar ka dawsada الناس nar ta wajudha wa anagu hurina annahu dadu yahay gaalo iyo waxyi حال غدا والصلاة وحيل غدا والصلاة هو إيمان هو بسير الذين أمنوا وعملوا صالحة نار كده والصلاة هو ملكة الولاي ولم يقاشان قادم ميزد الإيمان هو الأعمال الصالح لماذا نار له غدا والصلاة وإددت نارتان وحى نارتان لو تربي للخافرين عند حقا ديديو حقا دات دي دارية نار لو مبعا كوه حبيثة فريد كان نارتان لو, نار لو نار تلق ليو وإن كنتم أداتيين في غيب شبك كريه من ما فيها داك شي سنتي ان نزلنا انك إبادة ده ده على ارضنا اظن كان المعامله كركيزه ان كنت دجني فاتوا الله ما بصورة من مثله من مثل محمد خليل مصر و دك ناس اميغن و عبراي لن دك شغلين قال باس امي يا كون دك شغلين محمد او كلو و حدانا قراان شيخ حديثاتي بسورة من مثل القرآن الاغذة ايه فصح هذا فرش اغنم هذا بل إلا أنزل سوي شكو الدمان ياه قرآن كوه وكرا كيرو فاته بسورة من مثل ممثل محمد محمد وكرا سورة أغير وادعوا فهداكم وعد عبودان ودم إذ من دون الله اللاكسوك إن قلتم الداتين سابقينكم ورزقايو فإن لم تفعلوا حتى إذا قرآن محمد كان لكيكيين أما إذا قرآن لا يمن هو أن تفعل ماذا يريد ترسان من كل هذه فتقو النار ملك الدرسالة التي نارتها وقودها وحلقوا في الناس تدقوا يا حي هو أنفسكم الله قولك إنكم وما تعبدون من دون الله حصلوا جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء عليها من وردوها قولك فتقوا نارا كده وصلا بالإيمان والعمل سال كده وصلا في نرد وقودها وحلقوه لنا الناس ضدية والحجارة للحياليين وعجد إلي هذر بالنار في جيرتو أو الجيار تحيارات وعجد للضرباء للكافرين إن تحقق وحير لقد أرسل الله عليك أن أقول وبشر خصورك صرفت له البشار الذين ددتك أخيارت آمنوا إلى رميان نبيات الرميان ملائكة الرميان كتبت الرميان مارنت قيام القضاء والقدر ددتك الرميان عن إيمان كان وعملوا سمايا الصالحات عمرتوا طوبا فرد لبدب القتل وحظبوا أن لهم إياك إنا إتكبر أيه زنات بريال إليه قريو إياك إياه جهده جهد مرها أي سجري وحادريره سلطة من تحتها نذاب قريو إياه جهده تحت أسجارها وقصورها جهده أكوي أليه مرها إياه قريو أكوي أله سلطة الأنهار أفر وذي أسلط بعيك من ماء خير آسين وأنحر من لمن سنتها يضعه وأنحر من خمر زدت لصارين وأنحر من عصال المصبا أفتران مبي أقول يا إجلي هذا هو صلا صلا درا رجلا كلما مرقت رزقه ولو كانوا أنذا خدم أجرا كلما مرقت شو يقولوا فيه من حاجة من سمرتين حديث من الله كانوا في بغندين كانوا على هذا مراهن الذي فيا يخزخنا ان لا من قبل هذا كو او من قبل ادوكا ما يكون وان ممكن او بيريد ادوكا كبيج شكل لواء ماشي اما جنات انتددي حداه ولا كاين حداه ولا كاين اذا انتددي من ايه لوم من هو لكن دنك او كره دون ياك طلبشره انتدت جنات الله سبحانك الله هو المركز سبحانك اللهم تلاهي بحي واضي يا روائي ادخل بشي ادخل بشي ادخل بحي رمتاهي خداته يكتوفرهم مرشتنا اخر المر يبتدوا الحمد لله رب العالمين لما ذاهم هو هو دماذي الابت وعي المر إذا اشكتك إيسا قلك ووتوه لولييني به الرزق ومتكابهان استقوه السنة بك karanay miri ya qalladi ya guriy ya gedi nak bil alama duktu alana wal gaba walahu aylih mu'mininta fi jannatil gudehda azwajun nagay kulay naga annu urasaw mutaharatun fi gharim mar kharim mar harim mar bi dizmar wal fuy joga Of Mani Kusina, but wakata Wariwa Kuti Aza, Khaburi Maji, Kana Gavimaji, Kana Gary Yon Maj, even Meta Jogh, or Basil Bujare, Elavina Ahiyarza, and Manwakarume, but anil Amar, Asari سنتيا كنيه يجيده وراه طول ارنح وذي الجبيه ان يمر ابي غمره كلما مر كذا خذ يقول له انت يج من اجمد سنمرتي من لوكين سن كنت سي اروى الجن او هذا رزقن الذي كوير رزقنا من قبل هذا كو وايله له ووتوا في يا جنة القناة إلى أدواج ناقية متحرة ناقية متحرة لطهرة عن حيض وضول وغائض وعرق وكل مستخدم وعلى قوسة كله لطهرة وهم أهل جنة هم جنة فيها ناقية القناة إلى أي خالدون كوارايان يعلن الله منهم والله أعلم